بسم الله الرحمن الرحيم عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 زلنا من المعصرات ما أنسج جل نخرج به حب ونبات وجنات ألفا إن يوم وفي الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا انَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يَذُوقُ يكون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنه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 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب رَابًا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاءت تخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم